اسمع وارفع راسي يا عباد الله مو شايف حدا فوقي الا الله ورفع راسي عباد الله فوقي إلا الله ترى هيبا مكتوبه اسمنا والله ابو حبيب الغالي تشهد العرمان اسمع يا حمود اسمع ما دورنا عالشهرة وعلى ترندات احنا ترندون الله ملوك السحاب ما دورنا عالشهرة وعلى بنات احنا ترندون الله بنقصف جبهات ترى الهيبة مكتوبة إلنا بالدار الله يشهد يا خي وكل العرف هانا الوضع ماله سيبت سمع سمع سمع سمع سمع سمع حمودية الله حمودية مع أمير الوضع اسمع راعة جستية مع أمير الوضع هي عاية يا منار يا حينية سوينك سكسونيا جود مورنينج جاري يا منار يا منار يا عينيه جود مورنينج يا خيه سكسكلو يا بلاد يمن محمد نكيل زياب البراري ادعس على شوكتهم والبلداري اخر همي العمل والمصاري الله يشهد يا والكل عرفة ها الجندير وعينا الجندير العيونه بالروضة اسمع ولا تفكر ولا تحتار من الجندير كلها كبار هذي العيونك العيون أبناء جدير العيون والشنب، العيون والياس، السلام حمد لله، العيون بالروضة، هو الولد عامل بالبلد فوضى صهيب أبو الروضة، شد، ولا عامل بالبلد فوضى صهيب أبو الروضة، والعيون أبناء جدير العيون كل الشباب لصيلة. ومن النبي الحيب الجندير أسوأ كبير ومعلو تجبير الحي الجندير ها جندير وربا جندير وقتع ومقتع الجندير دبابات نببات املوك اليكيو بابط ام لو كلي كيو سكاس العيون المرسيل ان سوا اشكولا ديوير الله ثم المرسيل المرسيل عين المرسيل عسى بشري من جلل بدها الدكتور مرسيل هالوحيد المرسيل أبو شنب أبو شنب يعجبني وما حد قادر ربي يحميهم يا ربي يا ساتر ابو الوفا حفار المقابر هذا صهيب الغالي والكل جريان I'm going to اسمعني يا ابن البامى احنا نشبع كرامه اسمعني يا ابن البامى احنا نشبع كرامه وكل مطرح يا عبد الا بصمه وعلامه خرابتين اي الله عليك الربح اسمع كمان كمان كمان لكل المضغوطين علي نفسهم ما شغلوناش اسمع يا عين البابا ضب كلامك وكلاوه يا يسوع اسمع اسمع يا عين البابا ضب كلامك وكلاوه ايش يقول يا صاحبي بنت لحضره جواليل يعني حضره لذيابه أو ستة سليم أربا حرام نص العالم حرام اتامر حرام وعلموني عن حرام صرت أدخن وطفين سمعها سمعها سمعها سمعها من آخر الدنيا نجيله الله والأوتوزيله شغلة صح يعني الأوتوزيله من آخر الدنيا بجيلها الله والأوتوزيله يبلوك الكورميت وتتعر لا تفكر ولا تحتار قلت وزيرنا وجدتي <متصفيق> معروفين باعوا الأغل بشغلهم امك هم أكبر.